خلها في القلب وانسى لا تفكر دام شيء راح لا تحسب حسابه لو هقيت بيوم ان بالك كذا الدنيا ما هي دايم طرابة بس لا تنسى بعد هذه تذكر ما يطيق الجرح من ذاق الإصابة مثل صدمات الرفيق اللي يتنكر خاب تلهق وهو خاب اللي هقابه البخيل اللي يقفل بابه وسكر ما أظن إن الكريم يطق بابه منجه الفرق المؤنث والمذكر لا تحرم منه مضمون الإجابة ومني سوابه جميل ولا تشكر ما يعرف المرجلة حضرت جنابه وانت يلي جام عن بالملح سكر ضعت ما بين التناقض والتشابه لا نظرتك قلت نور الصبح بكر كيف جاء مدري لكن الله جابه المهم ابيك تنسى لا تفكر دام شيء راح لا تحسب حسابه